اثنان، استمع إلى مكونات البيت وأدواتها، ثم تأمل معانيها واكتبها في دفترك في غرفة النوم في غرفة النوم سرير دولاب مرآة لحاف في الحمام مغسل مرآة